لِكُنَّا نَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يظنوا فيها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 ولكن كذبوا فاخذناه بما كانوا يكسبون افمن اهل القرى ان ياتي يوم باسنا باتا وهم نائمون او امن القرى ان ياتيه باسنا ضحا وهم يلعبون افا امنوا مكر فَلَا فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولن يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو وَلَقبَوا على قُلُوبِهٍِ فَهُم لا يَسمعُون تِلكَل قُرانَ قُصّى عَلَنكَ مِنْ أَبائهَا وَلَقَد جَاءَتهُم رُسُنُوه بِالبَنات فمَا كانَون يؤمنِنُوا بِمَا كَذَّبُ مِن قَ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً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 جا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ